صدق ولا بد ان ايه ان تصدق بكلم عن ابونا سيداروس اخنوخ قديس البياضي ع م د ة البلد عنده دوار كبير ك والواحد لما يروح عند ا ل ع م د ة طبعا يخش كده عمل مدخل كده و م ج م و ع ة كنب كده ابونا سيداروس اتعود لما يروح عند ا ل ع م د ة يخش من الباب يمشي جنب الحيط جنب الحيط جنب الحيط لغايه يوصل عند ا ل ع م د ة العمده, العمدة يقوله ترا يابونا الباب ه و وانا قاعد في وشك لازم تمشي جنب الحيط قال له اعملك ل ايه ا ع م د ة انت ح ا ط ت بلاط في بيتك عليها السلبان و ا ب انا ج م ص وبخدم الصليب واجي بيتك ادوس عالصليب ل ى برجلي شوف يا ع م د ة تتقطع رجلي لو دوست عالصليب برجلي ده كلام يا ع م د ة ف ا ل ع م د ة خ ذ بعضه ونزل البندر اشترى سجاد منقوش نقشات ورد وميكنش ا و فيه مربعات عشان متعملش صلبان عشان خاطر ابونا ف د ر و س لما يخش ما يمشيش ايه جنب الحيض لانه بيستحرم يدوس على الصليب برجله صدق ولا بد ان ايه د ح س ا س ي ة يا ج م ا ع ة ح س ا س ي ة ر و ح ي ة انسان حتى وانت يا ترى بتدوس على ايه بتدوس على ايه خلينا هنا ابونا في د ر و س من الحاجات ا ل ج م ي ل ة م ر ة عمت وبعد ما عمت باب ا ل م ع م و د ي ة و د خ ل ر ي ح جسمه ت ل ف ي ع ن و رايا ايه نم ا لصوته ل ب ح نيو م و ه و ن عسل ا ن ل ك د ه ا ل س ا ع ة اتنين صباحا الي ل بين غ و ز في ك ت ف ك د ه ابونا في د ر و س انا مي ن ق اهلوان ا ق ا ل و ا ن ت مين ق اهلوان ا ملك ا ل م ع مودي ة مش انت ا ستريتني عشان ت ع م د ق اهلوان ي قال له بعد ما عمدت ما صرفتنيش انا لسه واقف عند ا ل م ع م و د ي ة قوم روح ا ل م ع م و د ي ة وقلي امضي بسلام لانك عشان تعمد م ر ة ت ا ن ي ة جاي يجيلك بعد شهر هتسيبني مربوط عند ا ل م ع م و د ي ة شهر جام ابونا ص د ر و س وفتح ا ل ك ن ي س ة بالليل ودخل عند ا ل م ع م و د ي ة وقال صلاه التصريح وصرف ملاك المعموديه ة و ص د ولابد أ ن تصدق ابونا ص د ر و س يوم الاثنين بالليل قال لاولاده يا معبد ومعبد الجماعه بتاعت رياضه الجماعة كان عنده ابن ا س م ه ع ب د ا ل م س ي ح يا معبد قالت له يا أبو ع ب د ق الله صاحيني بدري ب ك ر ة عشان في ضيوف جايين ا ل ك ن ي س ة ب ح ك ب ا ح ت ه ا ل س ا ع ة خ م س ة قال له انا بدي ر ج ي ت ه م ا ل س ا ع ة خ م س ة هو ا ل نور ربنا لسه م ا ط ل ع ش قال لهلا غلط انا كنت عايز ا ف ح ى قبل كده ضيوف زمانهم ج ر ب يخلصوا ج ر ب يخلصوا ب ق ا ت عليه من فوق ل ج ت و ن طلع المفاتيح وبيفتح الباب الخشب اللي بره وقفلوا ورا والباب اللي ا زمزع الحوش وباب ا ل ك ن ي س ة الخشب فتح وقفلوا ورا وبعد ربع س ا ع ة ل ج ت و ا خارج من ا ل ك ن ي س ة ومعاه غربانه تخنه ب ت ق و لدينا جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد ج ا د جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد ج ا د جهد جهد جهد ج ه ا جهد ج ي د جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد ج ا د جهد ج و د جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد ا ه د جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد ج ه س جهد جهد جهد جهد جه كان كان في وحده ا عمل هو اجتماع بالليل وصرف الاجتماع وفي و ا ح د ة من ا ل ص ع ي د ة لم أ خ ض ي ع ن ي أ ن ا بردش ب ا ل ص ع ي د ة ل أ ن أ ن ا الصعيد يعني و ا ح د ة من ا ل ص ع ي د ة على ر أ س ه ا ح ا ج ة يسموها عند الصعيد ة يسموها حرده عارفين الحرده اللي ا ل ج م ا ع ة ا ل م ص ا ر و ه يسموها ب ا ل ا ت ك ي ت كده إ ش ا ر ب هو ا ل إ ش ا ر ب ده ح ا ر د ة عشان بيعملوها م ح ر و د ة يعني مش ه ن م و ج و د ة غد الوقت يعني إيه الست اللي اللي حطه ا س و د ي حطه حارده معلش متحردوش ا انتوا خليكوا ل ن ا ح ي ه دي فالمهم يعني الست إ ذ ا ما تقولوا إ ي ه اندمجت في ا ل و ع ظ ة وخرجت من الاجتماع روحت و ا ا بتاعها ل ل ش و ق ع و ا ل ط ر ح ة وقعت على ا ل د ك ة و ق م ت طبعا ص ع ي د ة طيبين روحت ما حسستش على دماغها شفت الشال ولا ا ل ح ر د ة وروحت البيت وعلى ا ل س ا ع ة 12 ونصف قالت يوه الشال ا ل ح ر د ة دي مو بقى منه في ا ل ك ن ي س ة وراحت تخبط على بيت أ ب و ن ا بيت ابونا قدام ا ل ك ن ي س ة عاده يابونا افتح عشان عاوزين الايه الشال و ا ل ح ر د ة قالها ماقدر شفت م ا د ر ش تفتح ليه ق ا ل لها ل ا ك ن ي س ة مجول ة مجول ة ا ل س ا ع ة 12 ت نسجل و ابونا لأ ده م ت ع ن ت ومش عوز ا ي ف ت ح ل ن ا اي ه ايه ك ن ي س ة فنصبت وابنهم ا من عصور ا ل و د ب س و ف خ و م ا ل باب و ا ل و د ت ن ا بامجوال ها يابا ا و اه ا ل اه اه اه اه ا اه اه ا ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه و ه اه اه اه اه اه ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ب أ ن السواح كان واخدين منه معاد وبيصلوا ايه قداس جوه أ ب و ن ا انت داروس ف م ر ة من المرات جيب ا ل ش ي ذ ك ر بيرشم التواني بيقولوا جه من بيته م ت أ خ ر على القداس د ا ر ي ه م م ت أ خ ر عشان فيه قداس جوه متدكن ومحدش ا دريان على الهيكل الجانبي فدخل أ ب و ن ا م ت أ خ ر فجي الشماس ب ي ق و ل ه ل ي مؤاخذه ابونا أ ج ي ب الدنيا بتاعتي من المسبح التاني كانت من بين الهياكل في باب صغير ما كنتش سايحه على بعض العمليه قالوا لا ما ت ر و ح ش ه نكت ا على هنا قالوا يا ا ب ن ة توني ب ت الهيكل ع ت ي اللي هنا قالوا ما تدخلش يا ابني قالوا لا أ ن ا لازم اجيب ت و ن ي ت ه ا عشان أ ص ل ي قالوا وي في ضيوف يا ولدي أ ر ج و ك ما ت ج ل ج ه م ش وبعد ش و ي ة ابونا صدروس قالوا ايه يا فلان يا ابني قالوا نعم قالوا خش هات التنيه و قالوا لا ما انا قلت لك يا ابنه خش قالوا لا يا ابني ما خلصوا فدخل لجاهم سايبين ث ل ا ث قربانات يختلف عن قربان ا ل ك ن ي س ة سايبينهم ب ر ك ة لابونا ايه ر ولابد ان, أن تصدق تصدق من واصل برضو من كلامنا عن تصدق ح القم سيداروس خ ن و خ في يوم ابونا س ي د ا ر ولابد س اخذ بعضه خرج بعضه عشان ع ي م جولة ل ل ب ت ا ع ت ه بلد ص غ ي ر ق ف ا ي ح كلها مسيحيين لكن خرج وهو خرج من هنا والست ب ت ا ع ت ه وهي وقفه و ص لاقوها و ق ع د بيقلبوا فيها لاقوا السر الالهي ايه خرج اتلموا ل ن ا س اللي قعدت تصوت واللي قعدت تندب واللي قعدت تبعد عنكم يعني طيب في بقى جنازات ا ل ص ع ي ب ة بقى وميتوصوش ا ل في الحاجات دي قوي و ي اوي ر ح قول لابوك ل ابن ص غ ر قال لا أ ن ا م ا خ د ش ابويا او سمعه يقع من طول فتحوا باب ا ل ك ن ي س ا ل ك ن ي س ة وزن البيت ا ل ع واتكاك عشان ينصبوا ا ل ج ن ا ز ة وعشان ينصبوا ا ل ج ن ا ز ة يعني حطوا اللازم وتلمت الناس وبعد أ ر ب ع ساعات من موسى ا ل س ت م رات ب و ن ا أ ب و ن ا جاي من بعيد ناسك ا ل ش م س ي ة والدنيا حر ا لا قدام بيت وستات ورجال ا ل ل ي لبسينس و د و ح ا ج ة ماصرش اللهم اجعله خير قرب ش و ي ة لا ابنه الصغير قرب عليه قال له بيتك خرب يابا قال له في ايه يا بني قال له بيتك خرب يابا اسمعت الكلام د ه من ابن أ ب و ن ا ن ف س وكان عندي في مكتبي النهارده الصبح في ا ل ك ن ي س ة هنا قال له في ايه يا بني قال له أ م ي مات قال له لا يا بني أ م ك مش هتموت قبلي أ ن ا هموت و أ م ك هتموت ز ع ي قالوا امي ماتت في اربع ساعات يا ابى قالوا لا لا بس اطلع روحتي مفتاح ا ل ك ن ي س ة من فوق طلع عصده اسمه الاخ عصا او ص د ع عصا دلوقتي طلع جاب مفتاح ا ل ك ن ي س ة ابونا فتح باب ا ل ك ن ي س ة ودخلت عندي د ك ة الصلابوت ا ل م ا ر ك و ن ة على جنب زي د ك ة الصلابوت اللي عندنا دي وجاب كليم صغير وركع قدام د ك ة الصلابوت وقعد ا يخبص على رجلين المسيح وقال له حي ا ن هو اسمك أ ن ت بيدك سلطان ا ل ح ي ا ة والموت أ م عبده ما تموت قبلي أ ن ا أ م و ت وهي ت م و ت زعل و أ ن ا ب ق و ل لك و أ ن ا عشمان وانت ع ط ي ت سلطان و أ ن ا عشمان في محبتك ام عبده مش هتموت الناس جعله يعني الراجل ان مراته ماتت مخه جراله إ ي ه جراله ح ا ج ة الراجل ا ل ج ن ن ياعيني الله يسندك يا ابونا صدروت و ق ف أ ب وناتو دروس ق ا ل ل ه م ل ا أ ن ا م ا ج ا ن ن ت أ م عبدو ه د ر و م و ش و ي ة استتربي ف و ت و د و ر و ا ت غريب ا ل ح ك ا ي ة ق ا ل و ام أ عبدو ا ل ل ي م غ ط ي ن ه ا اعدت على حيل هاو ر ش م ت ا ل صليبات الحمد لله ا ل ح ك ا ي ة رحموات تبونه تدروس و ب ا س ل أ ي ق و ن ة و ق ا ل ل ه أ ش ك ر ك على ا س ت ج ا ب ت ك ل د ع و ت ي و ج ا م ت أ م عبدو مرتبونه لان أ ب و ن ا خرج من فمه لا مش ه ت ق م ك مش هتموت قبل يا ابني أ ن ا هموت وهي تموت ايه بعد ي صدق ولا بد أ ن تصدق في اليوم ا ل ث ا ل ث نكمل بقى ا ل ح د و د ه دي عشان نخلص من ه الجلاش م تاني في اليوم ا ل ث ا ل ث ل م ي ا ت ابونا ابن أ ب و ن ا كاهن اسمه أ ب و ن ا عبد المسيح الله نحن في الثانيه ن ي ف ف أ ب و ن ا عبد المسيح حلم بابوه بعد التالت ا ل ظ ه ر ي ة بقى والدنيا حر والناس كده اتفضت ا ل ج ن ا ز ة وريح جسمه ش و ي ة حلم بابوه جاب يقول له يا ابونا قال له نعم قال له خد ا ل أ م ا ن ة دي شيلها ل غ ا ي ة ما جا خدها منك بيقول ابونا عبد المسيح ابن ابونا سيداروس ده ا ل أ م ا ن ة دي ع ب ا ر ة عن أ ر ب ا ن ه ف ي ا ل ف س ف ة ففتح ت ر ج المكتب وحط ا ل ا القربانه وقفت و ف ي ه ابونا عبد المسيح قال وين يظهر عشان أ ن ا ا ل ج ن ا ز ة بتاعت ابويا ل س ه مخي شغال حلمتي بابويا بعد س ن ة حلم بابو تاني ب يقول ه يابونا قال له نعم قال له فين ا ل أ م ا ن ة قال له أ م ن ت ي يابا قال له ل ع ط ت ه ا ل ك يوم التالت يابني يا قال له آ ه يابا سخرت ب يقول فان فتح د ر ج المكتب في الحلم ورحم ص ل ع له الايه ا ل ق ر ب ا ن ة باللي ف ا ف ح ع ص ه ا ل ه ابونا بيتالم صحي لا مراته ا ل ل ي مراته ب و ن ا ي ع ن ي ب ت ق و ل ل ه و ن ي اهوني ا ه اهوني ا ه ي اهوني ه و اهوني اهوني اهوني اهوني ا ه و ي ا ه اهوني ه و ي اهوني ه و ي اهوني ا و ي ا ه و ي ه و ن ي ا و ي اهوني ا و ن ي ا ن ي اهوني ا ه ن ي ا ه و ا ن ي و ن ي اهوني ا ه و ن ا ن ة و ن اهوني ا ل أ م ا ن ة اهوني اهوني اهوني ا و ن ي ا ه و أ ي ا ن ي ه و ن ي ه و ن ي اه اهوني اه ا ن ي اه ا ه و اه ا ا ه و ه في قدي س ي ه ربنا يديكم ن ع م ة وننظر إ ل ى ن ه ا ي ة سيرتهم ونتمثل ب إ ي م ا ن ه م أ ن ا ه ق و ل لكم على ح ا ج ة يعني تدل بس على عظمه البابا كيرلس البابا كيرلس لما كان لمؤاخذه ي أ ك ل لما كان في دير م ر م ي ن ه كان ل ي إ ل ا ي فوق كده في العاصيه سيناء م ب ا م ي ن ا دلوقتي أ ظ م ي ن ة كان بعد ما ي أ ك ل ي ل م ل م ل م ؤ ا ذ ه المواعين م ش ي ض ر ب ج ر س وليس ا ت ق ا ل ت ل م ي ه ي خ و د ه و ينزل ينزل هل ا غ ا ي ا ل صوت ت يسيدنا احنا شغلين ا ايه اد ي ص و ت ت ا ف ا ض ر ب ج ر س يابني يا م انت ت ع ب ن ي ن معايا ا ل نهر ا ك ل ب ي هايوب انا ه ر و ل ي ل ي ا ب ن ي كفايه انت و ت ع ب ن ي ن معايا طول ا ل نهر ا لكن ا ل ل ي ع ا ي ز ق و ل ه و ل ك اني د دروس ليا وليك عشان ن ه خ ت ب ر ك ة عشان نعيش ح ي ا ة أ م ي ن ة مع المسيح واحد كان ع ن د ه ب ن ت ه بتولد أ و ل طفل ليها وفي المستشفى ا ل ق ب ت ي و ا ل و ل ا د ة م ت ع ث ر ة وفي الوقت ده ع م ل ي ة ا ل ق ي ص ر ي ة دي يعني ص ع ب ة جدا اللي و ل ا د ة الفتح البط فالراجل ب ن ت ه طولي ل ل م ت أ ل م ة و ا ل د ك ا ت ر ة قالوا وشها بيزرق معنى وشها بيزرق يعني ا ل ع م ل ي ة بدت تخش على ا ل خ ط و ر ة ف أ ب و ه ا قال مفيش حل إ ل ى اني أ ر و ح للبابا كروز يصلي ودا ي ج ا بسيدنا كدا و الو بنتي بتولد يا سيدنا الو عارف يا ابني عارف وشهد رق يا ابني الو ط ب يا سيدنا صلواتك هاتموت الو مش هاتموت يا ابني فالبوكروز كان بناول الدم فبالمستير خبط على ا ل ك أ س كدا و الروح الو انا يا سيدنا الو لا مش ليك يا ابني وخبطتني الو روح الو من الروح الو بقولك مش ليك يا ابني خبطت الو متى مش سمعني بقولك روح مين يا سيدنا ق ل و ن ا بكلم مريمينه يا ابني أ ن ا بعطلها مريمينه روحي ا ابني هتلاقي بنتك ولدت والطفل جنبها بيعيط ا ل ر ج ل طلع خال ع ر ب ي ت ه طيران على المستشفى ا ل ق ص ط ي لقاها ولدت فانتي قالوا لسا ملهاش دقيقتين وانتو ا عارفين حضراتكم بين البطرقانه ا ل ق د ي م ة والمستشفى ا ل ق ص ط ي ا ل ع م ل ي ة م ف ا ش ايه وراح ل ق ى العيل جنبها بيعيط و ا ل ش ه ا ح م ر و ب ق ت زي الفل و ص د ق ولابد أ ن تصدق صدق ولابد ان ا ن ت صدق بعد ما هاخد الدنيا برا الاسبوع اللي فات انا خرجت ا ل ح ق ي ق ة انتابني احساس بالخوف على ك ن ي س خ و ف ت لالا ينساس بوصينا حد يعمل اي ح ا ج ة واحنا ع م ل ي ن ا عايز فلم اتمالك نفسي بصيت كده ب ن ظ ر ا ت كده س ر ي ع ة لان الملف ا انا ليا معاه مواقف احسها كويس ق و ي اني ش محتاج ان انا ايه اشوف ب ع ن ا ي يعني فا يمكن البعض منكم شاف ان انا امسكت آه... عصايه ويا ج م ا ع ة اخرجوا يا ج م ا ع ة عملوا معروف لكن وانا وبص كده لمحات ش ر ي ع ة كده اللي انا شفته شفت حممتين ا بيض وزي حلقات بخور بتطلع حوالين القطه مع ان القطه ساعتنا م ص م و ط ة م ف ا ش ا مفهاش بليد خ ا ر ص يعني فجوايا قلت له اعمل اللي انت عايزه بس برضه ايه مد الجناح ش و ي ة عشان مفيش ح ا ج ة ايه تحصل وسط الناس لكن ف ج ئ ت ح ا ج ة غ ر ي ب ة ان في بنتين من الجيرانز نده وكان بعض الاخوه والاخوات موجودين وصينا وبيحكولنا بيقولولنا فوق شفنا من الشباك فوق واحد دابس ابيض وفي ايده ط و ر ك ب ي ر ن هذا المكان س ل ا ل يجب ان ل ي ا ل يكون ي هناك ذ ه ع ل ح اطفال من اطفال ا ل ي ه ا ل ص غ ا ر صدق ومساعده